اشتركوا في المصير الفرق واقضي بينهم بالحفظ وقيل الحفظ للنار رب العالمين يا من نترضى بحفظ الدنيا فارفع ملفك الى السماء فهناك الدعوى محفوظة والشهود من والقاضي هو احكم حاكمة شكراً <تصفيق> لفضيلة القارئ الشيخ عبد الشخور الأجرسي قارئ والفقيد صدق على هذه التناوة المباركة التي كانت ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكليماً للراحل الكريم وأنتقدم فضيلة القارئ الشيخ نعيم السيد سلطوي قارئ الإزاع والكليفزيون العربي لخالف الشكر والتقدير إلى السادة المراء معنا في هذه الليلة ومتزول لحظات قليلة حضر ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير قبيلة القارئ الشيخ محمود سعيد بدران القارئ والمقيم في أولاد موسى مركز أبو قير. يوم أندفنا موسى هارون أخاه وقف على حافه القبر فأدركته الشفقه فبكى بكى بكى بكى فأوحى الله, الله إليه قائلا يا موسى وعزتي, يا وعزتي, وعزتي وجلالي جلالي جلالي لو أذنت لأهل القبور لأخبروك بنبئ به في قبورهم يا موسى يا وعزتي موسى وجلالي حما لم أنساهم وهم على ظهر ملبين ملبين ملبين ملبين ملبين ملبين ملبين ملبين وهم الأرض مرزقين فكيف أنساهم وهم في باطن للأرض مقبورين يا موسى ملبين وعزتي ملبين وجلالي ملبين إذا ملبين أقدم العبد علي يوم القيامة فإني لا أنظر إلى كسرة معظيم ولكن أظهر إلى قلة أحيانا فقال السيد موسى عليه السلام من أجل ذلك سميت نفسك الغبور رحيم إخوة المن أشكر أيضا الأخ الحبيب وصاحب المخلق العظيم طبيرة القائمة النعماني قارئ الإذاعة ولي في العربي والمقيم بالفيوم فيوم وهذا قارئ اقسم لكم ما طلبته في عزاء مهما بعد إلا وكان يأتي إلي وقد رفض اليوم عذاب في قرية تابعة لمركز بلوين وقال لينا بدا أن أحضر أقدم العذاب بذلينة الشيخ معيني سيد طفاوي والشوء كل الشوق، الصوت الذي أتلهذب عليه لإبارة قارئ اذاعه والتلفزيون العربي فضيلة القارئ فتحي عبد الرحمن مساء القارئ والمقيم بالقاهره وفضيلة القارئ محمد محروس امين عام نقابه القراء بالقاهره المعنيه وحارس والتلفزيون العربي والمقيم بالسند فضيله الشيخ غريق قط القارئ بال اذاعه والتلفزيون العربي والمقيم ايضا بالسند الشيخ اسامه محروس ايضا على العلم القراني والمقيم بالسند واشكر ايضا الاخ الحبيب صاحب النسب الرفيع والخلق العظيم الأستاذ أمات الشعوري المتواجد معنا عن مقدم في غير وجودي وأشكر كل سنة القراء معنا في هذه الليلة كما أشكر فديدة القارج محمد رمضان المعطيسي وأشكر كل سنة القراء ليست بالقراءة وإنما العبراء بالتواجد كما كان المفروض أن يكون أو تكون اتناوة فضيلة القارئ محمد أبو ذي القارئ المقيم ببن عمين ولكن, ولكن نظراً لظروف أستاذ القراء الذين قدموا علينا, قد علينا من القاهرة ومن الفيوم ومن التقهلية فيبدو أن المقام سوف, سوف, سوف يكون, يكون هؤلاء لهم الأولوية هؤلاء نظرا لبعض المسافات سوف سوف سوف سوف سوف سوف سوف سوف وإن هناك وقت, وقت مستسع سوف يكون الجميع لدينا خارئة في هذه المال إخوة المشاهدة هي بنا نعيش مع الصوت النبي الصوت الذي دائما يعزف على أوثار السلوط الصوت الذي دائما الذي دائما يخترق القلوب دون زودة، استطاع أن يصل إلى القلوب بسرعة وأقوى وأسرع من البرق، واستطاع أن يبني لنفسه مدرسة خاصة وأدابها، فلبت الأثار في أنحاء العالم أجمع. القارئ الذي لم يتوقف أمام مادة التحقيق بالازعاء والترجيح العربي دقائق عدودة إلا وفزع الجميع وأشاد بساقنه وحجنه ونيواته ضيلة قارئ شخصاً نامري القارئ والمقيم بالقاهرة. كما أشكر المحبب إلى قلبي دائما قاضية القارئ الشيخ النعماني القارئ والقارئ في ساعة والاستماع إلى القارئ في زعاء والترجمة والصديق الوسيم قاضية القارئ أحمد أبو برو صديق الوسيم قاضية القارئ الشيخ النعماني القارئ والقارئ في أما التلاوة العام فمع قاضية القارئ الشيخ النعماني القارئ زعاء في الترجمة العربية وقارئ موسى العربية والعالم الإسلامي والبخيت طاهرة،, طاهرة أسأل الله تبارك وتعالى نهو التوفيق ولي ولحضراتكم نهو التوفيق الله. إلا يُحْمِدُ يروح رَبَّنَا وَيَعْبُدُهُ وَأَقْبَلَ قَمَرٌ مِنَ خوب خوب خوب. شما چه کار میکنید؟ اونها چه بل تقعد يا بابا طبعا فَلْنَقُذِ الْخُبُلَ حَتَّى عَلَى الْفَوْقِ لَيَأْتِيَنَّ غَنًى فَإِذَا của la thường تَصِفُونَ lui biết mà tao want وما ظن قلنا نعم. وما خلقنا الزمان ننقض في الحق يا على ولكم الويل مما توقفون وله ما What على ما <تصفيق> What? ولو من في الزماوات والأرض الله وله من ولو... لا... يا رب ليست عليك الله الله الله أم <تصفيق> انتقذوا <تصفيق> <تصفيق> بس لو, لو... فسبعان الله أم انتغذوا go oh. No, I the Lord وقوم يسألوا الله الله وقالوا عني لست عاقلا فمن هم العقلا يا قارئا أذاك الله بصوت يصعب من الأرض إلى السماء يا قارئا أقرأ علينا القرآن وأفض علينا فأنت يوم القيامة يا شيخ طاها مع القراء في الجنة ونحن على مأجبة المسلم ده الصف لا جلاله لا بل أسرهم لا يعلمون الا فهم قام وما <تصفيق> وقالوا قدذروا Oh! ايوه باي بص وما صلي عليك صلوا على سيدنا النبي صلي <تصفيق> عليك وقالوا بل نعم نعم بل لعباكم مكر سامي. ومن يقول منهم إن لم يرى الذين كفروا أن الزباوات والأرض كان <تصفيق> أولم <تصفيق> يرى الذين كفروا وجعلنا في ذاك جاء وجعلنا واجعل, واجعل من سماء لَا <تصفيق> إِلَهَ عليه سيدنا يا رب <تصفح> السماء و, جعلن و, جعلن و, جعلن و جعلن وما جعلنا لبشر Walmart! Yeah. وما جعلنا لبشر La, <laughs>